صدق الله العظيم الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي يتصفحه معكم محمد ولائي. الدين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 توقفنا بالامس يا عم عندما بدأ الامام في شرح المسألة الرابعة عشرة من مسائل الايه الخامسة والعشرين من سورة النساء وكانت حول قوله تعالى فاذا احصن نعم فماذا قال الامام قال الامام ان البعض قراءها فاذا احصن بضم الهمزة ويكون معناها عندئذ فاذا زوجن وقراها البعض فاذا احصن بفتح الهمزه ويكون معناها اسلمن فاذا زنت الامه المسلمه جلدت نصف جلد الحره واسلامها هو احصانها في قول الجمهور وعليه فلا تحد كافره اذا زنت وقال اخرون احصانها التزوج بحر فاذا زنت الامه المسلمه التي لم تتزوج فلا حد عليها قاله سعيد بن جبير والحسن وقتاده وروي عن ابن عباس وأبي الدرداء وبه قال أبو عبيد فتح الله عليك يا بني نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام فهي بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي سبحان الله والحمد لله والآن يا إخواني نستكمل ما كنا نقوله أمس في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه سئل عن حد الامه فقال ان الامه القت فروه راسها من وراء الدار قال الاصمعي الفروه جلده الراس قال ابو عبيده وهو لم يرد الفروه بعينها وكيف تلقي جلده راسها من وراء الدار ولكن هذا مثل انما اراد بالفروه القناع يقول ليس عليها قناع ولا حجاب وأنها تخرج إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه لا تقدر على الامتناع من ذلك فتصير حيث لا تقدر على الامتناع من الفجور مثل رعاية الغنم وأداء الضريبة ونحو ذلك فكأنه رأى ألا حد عليها إذا فجرت لهذا المعنى وقالت فرقه احصانها التزوج الا ان الحد واجب على الامه المسلمه غير المتزوجه بالسنه كما في صحيح البخاري ومسلم انه قيل يا رسول الله الامه اذا زنت ولم تحصن فاوجب عليها الحد قال الزهري فالمتزوجه محدوده بالقران والمسلمة غير المتزوجة محدودة بالحديث قال القاضي إسماعيل في قول من قال إذا احصن أي أسلم هذا بعد لأن ذكر الإيمان قد تقدم لهن في قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات وأما من قال إذا احصن يعني تزوجن وأنه لا حد على الامه حتى تتزوج فإنهم ذهبوا إلى ظاهر القرآن وأحسبهم لم يعلموا هذا الحديث والأمر عندنا أن الأمة إذا زنت وقد احصنت مجلودة بكتاب الله وإذا زنت ولم تحصن مجلودة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا رجم عليها لأن الرجم لا يتنصف قال أبو عمر ظاهر قول الله عز وجل يقتضي ان لا حد على امه وان كانت مسلمه الا بعد التزويج ثم جاءت السنه بجلدها والا لم تحصن فكان ذلك زياده بيان والحق ان ظهر المؤمن حما لا يستباح الا بيقين ولا يقين مع الاختلاف لولا ما جاء في صحيح السنه من الجلد في ذلك والله اعلم وقال أبو ثور فيما ذكر ابن المنذر وإن كانوا اختلفوا في رجمهما فإنهما يرجمان إذا كان محصنين وإن كان إجماع فالإجماع أولى المسألة الخامسة عشرة اختلف العلماء في من يقيم الحد عليهما فقال ابن شهاب قضت السنة أن يحد العبد والأمة أهلوهم في الزنا إلا أن يرفع أمرهم إلى السلطان فليس لأحد أن يفتات عليه وهو مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام إذا زنت أمة أحدكم فليحدها الحد وقال علي رضي الله تعالى عنه في خطبته يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت أخرجه مسلم موقوفا عن علي قال مالك رضي الله تعالى عنه يحد المولى عبده في الزنا وشرب الخمر والقذر إذا شهد عنده الشهود بذلك ولا يقطعه في السرقة وإنما يقطعه الإمام وهو قول ليث وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم منهم ابن عمر وأنس ولا مخالف لهم من الصحابة وروي عن ابن أبي ليلى أنه قال أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت في مجالسهم وقال أبو حنيفة يقيم الحدود على العبيد والإمامة السلطان دون المولى في الزنا وسائر الحدود وهو قول الحسن بن حي وقال الشافعي يحده المولى في كل حد ويقطعه واحتج بالأحاديث التي ذكرنا وقال الثوري والأوزاعي يحده في الزنا وهو مقتضى الأحاديث والله أعلم وقد مضى القول في تغريب العبيد في هذه الصورة المسألة السادسة عشر فإن زنت الأمة ثم عطقت قبل أن يحدها سيدها لم يكن له سبيل إلى حدها والسلطان يجدها إذا ثبت ذلك عنده فإن زنت ثم تزوجت لم يكن لسيدها أن يجلدها أيضا لحق الزوج إذ قد يضره ذلك وهذا مذهب مالك إذا لم يكن الزوج ملكا للسيد فلو كان جاز للسيد ذلك لأن حقهما حقه المسألة السابعة عشر فإن أقر العبد بالزنا وأنكره المولى فإن الحد يجب على العبد لإقراره ولا التفات لما أنكره المولى وهذا مجمع عليه بين العلماء وكذلك المدبر وأم الولد والمكاتب والمعتق بعضه وأجمعوا ايضا على أن الأمة إذا زنت ثم اعتقت حدت حد الاماء وإذا زنت وهي لا تعلم بالعتق ثم علمت وقد حدت أقيم عليها تمام حد الحرة ذكره ابن المنذر المسألة الثامنة عشرة اختلفوا في عفو السيد عن عبده وأمته إذا زنيا فكان الحسن البصري يقول له أن يعفو وقال غير الحسن لا يسعه إلا إقامة الحد كما لا يسع السلطان أن يعفو عن حد إذا علمه لم يسع السيد كذلك أن يعفو عن أمته إذا وجب عليها الحد وهذا على مذهب أبي ثور قال به ابن المنذر وبه نقول المسألة التاسعة عشرة قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب أي الجلد ويعني بالمحصنات هنا الأبكار الحرائر لأن الثيب عليها الرجم والرجم لا يتبعض وإنما قيل للبكر محصنه وإن لم تكن متزوجة لأن الإحصان يكون بها كما يقال أضحية قبل أن يضحى بها وكما يقال للبقرة مثيرة قبل أن تثير. وقيل المحصنات المتزوجات لأن عليها الضرب والرجم في الحديث والرجم لا يتبعض فصار عليهن نصف الضرب والفائدة في نقصان حدهن أنهن أضعف من الحرائر ويقال إنهن لا يصلن إلى مرادهن كما تصل الحرائر وقيل لأن العقوبه تجب على قدر النعمة ألا ترى أن الله تعالى قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين فلما كانت نعمتهن أكثر جعل عقوبتهن أشد وكذلك الإماء لما كانت نعمتهن أقل فعقوبتهن أقل وذكر في الآية حد الإماء خاصة ولم يذكر حد العبيد ولكن حد العبيد والإماء سواء خمسون جلدة في الزنا وفي القذف وشرب الخمر أربعون لأن حد الأمة إنما نقص لنقصان الرق. فدخل الذكور من العبيد في ذلك بعله المملوكيه كما دخل الإماء تحت قوله عليه الصلاة والسلام من أعطى شركا له في عبد وهذا الذي يسميه العلماء القياس في معنى الأصل ومنه قوله تعالى والذين يرمون المحصنات فدخل في ذلك المحصنين قطعا والله تعالى أعلى وأعلم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الآن فهمت يا عم ان الاحصان ياتي بمعنى الحريه وياتي بمعنى العفه ولكنني اريد ان اسالك ما هي شروط الاحصان شروط الاحصان ثلاثه اولها التكليف اي ان يكون الواطئ عاقلا بالغا فلو كان مجنونا او صغيرا فانه لا يحد ولكن يعذر. الشرط الثاني الحرية فلو كان عبدا أو أمة فلا رجم عليهما لقول الله تعالى في حد الإماء فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والرجم لا يتجزأ الشرط الثالث الوطء في نكاح صحيح أي أن يكون الواطئ قد سبق له أن تزوج زواجا صحيحا وواطئ فيه فإن كان الوطء في نكاح فاسد فإنه لا يحصل به الاحصان ولا يلزم بقاء الزواج لبقاء صفة الاحصان فلو تزوج مرة زواجا صحيحا ودخل بزوجته ثم انتهت العلاقة الزوجية ثم زنى وهو غير متزوج فإنه يرجم وكذلك المرأة إذا تزوجت ثم طلقت فزنت بعد طلاقها فإنها تعتبر محصنة وترجم وهكذا يا ولدي ينتهي بنا الوقت سريعا وغدا نلتقي مع الإمام مرة أخرى إن شاء الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم